صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه هو ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم, أن لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بِهِ مِنْ ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع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 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين لدينا ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم ان فَقُمْ فَتْيَةٌ أَعْمَنُ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَا هُمْ هُدَاءً وَرَبَطْنَا عَرَاقُنُهُمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَنْدُعُ لَنْ نَدُعُ ندعو دُونِهِ إِلَّا جَنَّةٌ إِذَا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 وَإِذْ يَعْتَزِلُونَ طَائِرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَشَّمَ سَإِذَا أَطْلَعَ التَّزَا وَرُعَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُطْلِعَ الْفَرَانَ تَجِدَ لَهُ وَرِيَّ مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظُ وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا, فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلْيَتَنَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ نَبِيكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن أَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً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 فلا تمارفِهم إلَّا مِراَءَ ظَاهِراً وَلَا تَستَفْتِ فيهم مِنهم أَحَداً وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَيَّ شَأْنٍ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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك, ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته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 ولا تطع, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك فما شاء فليؤمن فما شاء فليؤمن إِنَّا شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين ويم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا وان بما كالمهل, كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب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 وَرَائِكَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيهَا فِتْيَةً وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراك نعم الثواب وحسن المرتفق الله سميع الله لمن حميد. اللهم أهدينا في من هديت وعافنا في عافيت.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 واجعل اللهم الجنه هي دارنا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشجر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وأخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة والدرجات العليا من الجنة اللهم يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضافين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أيدهم بتأييدك <تصفيق> اللهم أيدهم بتأيدك اللهم اجعل الدائرة لهم ولا تجعلها عليهم اللهم أنزل عليهم شآبي بالرحمة اللهم أنزل عليهم شآبي بالرحمة اللهم إنهم جوعا فأطعمهم أرات فاكسهم مرضى فاشفهم شفات فاحملهم إلهنا ومولانا عليك بطاغية الشام عليك به عليك به عليك به يا قوي يا متين يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا قوي يا متين يا قوي يا متين طال البلاء بإخواننا, طال البلاء بإخواننا اللهم فعليك بطغية الشام فانه لا يعجزك يا قوي يا متين, يا قوي يا متين أخذه أخذ عزيز خذه أخذ عزيز عزيز يا, يا متين خذه أخذ عزيز مقتدر اللهم يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها الهنا انا نسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واذا استرحمت به رحمت الهنا الهنا الهنا اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا في هذه الليلة من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الأخيار